لا أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء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 وَنِكَ فِي أَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَمَن أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ